والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبينوا بين عظيمة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن بيلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان ضعيفا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبينوا بيلا عظيما يريد الله أن يخفف عن وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا